كَلَّمُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُضْبَرُونَ إِلَّا What's up جذاليك умма دم مر وإنكم On بِسْمِ الَّذِي مَفَكَّنَا الْمُتَحَضِّرِينَ بَلْ One da-da-da أخطف البنات يعاني